مراحل الخيانة اليهودية في المدينة شيد النبي صلى الله عليه وسلم دولة للجميع للوثنيين لليهود وللمسلمين يريد استصلاحهم جميعا نسيجا واحدا يتشاطرون الحياة ولكل دينه لكن لليهود حقا لا تطيقه الأجساد تفاقم على مراحل المرحلة الأولى ما قبل الدولة الإسلامية أي سبب قدومهم من الشام إلى المدينة. كان الهدف هو الدم والدم فقط فقد كانوا أهل كتاب والأوس والخزرج أهل أوثان فكانوا إذا كان بينهم خلاف هدد الوسنيين قائلين إن نبيا مبعوثا الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم المرحلة الثانية مرحلة ما بعد الدولة الإسلامية حين تبين لليهود أن محمد النبي حقا لكنه عربي وهو أمر يرفضونه فكتابهم المقدس يقوم على التمييز بدءا بالعقيدة فالرب فيه رب لليهود فقط والدين لليهود والأنبياء من اليهود لذا رفضوه صلى الله عليه وسلم المرحلة الثالثة بدأت بعد انتصار بدر الذي أجج حقدهم فبدأ الحاخام كعب بن الأشرف بتكوين حلف مع كافة الوثنيين للانقضاض على دولة الإسلام ولو نجح حلف كعب بن الأشرف لسالت شوارع المدينة بدماء الرضع قبل الكبار فكتابهم المقدس يقول اعبروا المدينة واضربوا لا تشفق أعينكم ولا تعفو اقتلوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء املأوا الدور قتلا اكتشف صلى الله عليه وسلم مؤامرته فحقن دماء اليهود والوثنيين والمسلمين بالتخلص من كعب فقط دون المساس ببقية يهود إجراء يدل على تحمل المسؤولية تجاه رسالته ودولته ووطنه وشعبه ثم احتاط فجمع قبائل يهود. للتوقيع على وثيقة وطنية بينهم وبين المسلمين وبقايا الوثنيين، فوقعوا وهدأت الأوضاع لكن خيانتهم استيقظت إسر غزوات وغدرات الوثنيين المتتالية على المدينة وهيجتها رسالة تهديد وصلت من قريش تقول إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء هنا جاءت المرحلة الرابعة، فتسلح يهود بني قينقاع وجيشوا جيش لغزو المدينة، فوصل الخبر إلى القائد صلى الله عليه وسلم، فحرك جنده نحوهم، فعادوا إلى حصونهم يرتجفون. ولم يسعفهم يهود قريضة والنضير حاصرهم جيش الإسلام فرتعبوا ودخلوا في مفاوضات استسلام معترفين بارتكابهم للخيانة العظمى وفجأة تحرك رجال من جيش المسلمين ليدافعوا عن يهود